117. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 118. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مسكين 117. ومتاع إلى حين 118. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 119. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسين ومريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم شيطانكما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهم مال بأسه ما ليوريه ما سوءاتهم إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آفاق 117. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 118. أتقولون على الله ما لا تعلمون 119. قل أمر ربي بالقس وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا غدا وفريقا حق عليهم الضلالة